استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر في <تصفيق> الله من الخطأ. واسعا وتوب علينا توبة نسوحا وتوب علينا توبة نسوحا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 صير <عتفر> الله من الخطايا ربي زدني علما wa tub 'alaina tawbatan nasuha wa tub 'alaina tawbatan <tub> سُوَبَةٌ نَصُوحَةٌ وَالصُّورُ بَعْنَا إِنا سُوَبَةٌ نَصُوحَةٌ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 What? Minal khutbah عَلَيْنَا تَوْبَةً نَسُوحًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ رَبَّا بَرَا يَا أَسْتَغْفِرُ خانتويا استغفر الله رب البريا استغفر الله من الخطا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 Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khatah wa tub 'alaina tawbatan wa tub 'alaina tawbatan nasuha wa tub 'alaina توبة نسوحا واتوب علينا توبة نسوحا أستغفر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 خطايا <tokia> استغفر الله رب برايا استغفر الله من الخطايا يا أستغفر الله من الخطايا أستغفر. Tuh wa tub 'alaina tawbatan nasuha wa tub 'alaina <tub> تَنَصُوحَ <توبتنسوحى> وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحَ <أستغفر> أستغفير الله من الخطايا أستغفير الله رب البرايا أستغفير الله طعيا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطأ. taubatan nasuha wa tub 'alaina taubatan nasuha astaghfir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 رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا نَّافِعًا وَوَفِّقْنِي لِعَمَلٍ مَّقْبُولٍ وَوَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ رِزْقًا وَاسِعًا Wantu ba'alaina taubatan nasuha Wantu ba'alaina taubatan nasuha Tak nusohha, wa tawob ala ina tawob tak Kesalahan, Astaghfirullah, Rabbal Bariyah, Astaghfirullah, min al khatayya, Astagh. غفير الله رب البرايا استغفر الله من الخطا تَوْبَةَ النَّسُوحَ وَتُوبَ عَلَيْنَا تَوْبَةَ النَّسُوحَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطا <أستغفر الله> so أستغفر الله من الخطوية أستغفر طعيا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطأ. di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 Whoa. في <تصفيق> الله. Amin Terima kasih kerana الخطا يا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطا wa tuuba 'alaina taubatan nasuha wa tuuba 'alaina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 في <تصفيق> الله من الخطأ. توبة النسخة واتوب علينا توبة النسخة أستغفر الله wah haa wa antu ba'alaina taubatan nasuha wa antu جَنَّبَ النَّسُوحَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ رَبَّ الْبَرَايَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مَن أَذْنَنَ